أحجب قلبي الصبر ما ذاب من صبرك وعيني الدمع ذابت من حزن ذكرا أحجب قلبي الصبر ما ذاب من صبرك وعيني الدمع ذابت من حزن ذكرا اجي جبل العاد جرح من كف ندمع اجي جبل العاد جوه من الالم باغداد فقلب الصبر فوق القبر دمعا فتح صادر وشباك دابوتك بظيل عام فقلب الصبر فوق القبر دمعا فتح صادر وشباك دابوتك بظيل ها مواد دمعه للدهر مشجوع وجريح صدر البتول الكون سر مهدود وقصه كربلاء نحر منحو حزنك ع الشمس دو ينشر جناح يسود الفضا ويغيب مصباح حزنك ع الشمس ينشر جناحناح اسم غيبه بحزنك تحدث هل بشر عنا اسم غيبه بحزنك تحدث هل عنا ويا مظلوم مظلوم بسجين قدرا اسره همومك بطيب وقبرك جتا ومنا راجل حزن بغدادك ولا حدك مسره بطيب وقبرك جتا ومنا راجل بغدادك تسبيح جراح حق الامال مذبوح شلال الحنان يثمت ما تمسفو بوداع ليل تذرف حنين دارك من حنينات صفات مقلومه ولمح الدمعهك فاطمه المعصومه دارك من حنينات صفات بلومه شف كيف عبرة الحسرة وصبرك كظم العبرة تكف كيف عبرة الحسرة وصبرك كاظم العبرة بيونك عرض ويسعر لها جمرة مسجون السجن ولقيت بالاماك سوادي الليل موحش كتر اياما مسجون السجن ولقيت بالاماك نظار وش طول إلا لي دور الدين أيام وسجانك نساك خاطرات زينب زينب مع الأيتام جنبك بالمصايب ميل الزراحة وعلى حسين العمر تقضي بنياحة جنبك بالمصايب زواسي غربتا بطفا تواري شوقك بنهفا زواسي غربتا بطفا تواري شوقك بنهفا ما خلاص ليه من خلاص صمرا صبور الصبور واللي جرح ليه جفور تالي وحدتك غربة زجن هارون نحر صبور الصبور واللي جرح ليه جفور تالي وحدتك غربة زجن هارون تجل فلكا سكون الصوت من هب القدر حاصب بياح الحلم والسم غللا وخلل امل تعبوت. تعناك الرضا وشاف العلم مهدور وساقك بالحديد وبالحلق مكسور تعناك الرضا وشاف العلم مهدور وساقك بالحديد حالك هيجد موعة تلوى ماسكاً روعة حالك هيجد موعة تلوى ماسكاً روعة نحب قلبه وكسير الروح من كسرة موعود الفرد جمعه جسر با او تلعش عتا وقض ضحل موعود الفرد جمعه جسر با أقول الشرعان مع ساخ الجسير لجلال وعليه مدى وإمام الدين والملاء ثلاث أيام نعشة ينتظر ليحدا مصابق مثلي وصور ألم جد ثلاثة يام نعشيك ينتظر ليحدك مصابق مثلي وصور ألم جد تشيع للقبر نعشيك تسامع للأرض عرشي تشيع للقبر تاليها الحوافر ما وطيت صدره آه يا حسين آه يا حسين